وإن جاهدك الكافر فشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي موجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين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 مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي خُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ نَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمُ نَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالَنَا